فلو لَكَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ آمَنُوا وَآمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ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 تضيئين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك